بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الملتقين وقليل رب العالمين بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهل في الله حق جهاده لازلنا في درس الجزريه أو شرح الجزرية وهذا هو الدرس الثالث هذا هو الدرس الثالث من شرح الجزرية، وتكلمنا عن مراحل دراسة مخارج الحروف، ونعم هذا هو الدرس الثالث من شرح الجزرية، وتكلمنا عن موضوع مراحل دراسة مخارج الحروف وصلنا عند قوله والقاف أقص اللسان والقاف أقص اللسان فوق منطوق كلام الإمام ابن الجزري قال والقاف أقص اللسان فوق بمعنى أن مخرج القاف من أين يخرج القاف من أقصى اللسان مع ما يحاديه من الحنك العلأ، فلو فرضنا أن هذا هو اللسان وهذا أقصى اللسان تمام هو وبدايته وهذا هو الحنك العلأ أق هكذا لاحظ أق هكذا أقصى اللسان يعني أقصى اللسان طرفه الذي ينبت منه مع ما يحاديه من الحنك أعلى لأن ما معنى فوق يعني فوق مخرج الكاف لمن عرف مخرج الكاف فوق مخرج الكاف لمن عرف مخرج الكاف من فوق ثم بقال بعد ذلك ثم الكاف أسفل ما معنى ثم الكاف يعني مخرج الكاف أقصى اللسان مع ما يحذيه من الحنك الأعلى أسفل مخرج القار تحت مخرج مخرج الكاف مخرج الكاف مخرج القاف طيب اندر مخرج ايش بالفرسات والدول ايه خلص طيب اذا مخرج الكاف هو اقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى اسفل مخرج القاف وتستطيع انك بنفسك تجرب عندما تقول مثلا قد ستلاحظ أنك إنت نزلت من الأعلى إلى الأسفل أو تقول كاف عندما تنزل تطلع من الأسفل إلى تصعد من الأسفل إلى الأعلى هذا معنى كلام الجذر الجزري والكاف يعيش معنى والكاف يعني أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف أسفل انت الكلام والوسط فجيم الشينويا ثم انتقل بعد ذلك إلى اللسان والوسط بإسكان السين والوسط بإسكان السين بمعنى منتصف الشيء بمعنى سنتر فتقول مثلا هذا الوسط وسط من هنا لكن الوسط بتحريك السين المراد ليس المراد به منتصف الشيء وإنما المراد به خيره الشيء وافضله فالله سبحانه وتعالى قال وكذلك جعلناكم امه وسطا ولم يقل وسطة وسطة يعني فضلة مع أنها آخر الأمم صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل شلون إنكم تتمون سبعين أمة يعني آخر الأمم ويقول وسطة وما قال لك وسطة وقال لك وسطة يعني الخيرية قال وسطهم يعني أفضلهم لا أحظوا لا أسفل والوسط فجيم الشين يا بمعنى أن الجيم والشين واليا هذه الحروف الثلاثة بهذا التراتب يخرجان من إيش؟ من وسط اللسان جيم ثم شين ثم بعد ذلك يا ونلاحظ أننا في مقارج الحروف ما من الجوف إلى برا إلى كده إلى برة فلا أحد أبدا يفكر أنه لما أقول جيم الشين يا يرجع لي بالريوس تمام؟ على ايه؟ على الأمام أمام على طول مشهر جداً على طول فجيم الشين يا فمخارج الجيم والشين واليا وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحلك العرب الإصطدام فلذلك العلماء يسمون جميع الحروف الإيجائية عدا الحروف المدية بالحروف المصمتة والحروف الواو والألف والياء المديتان يسمونها العلماء بالحروف المصوتة يقول لك اللي ما يحفظ القزرية أنا حصوت رم ألم الناس عليه إيش معنى أصوت معنى أأتي بحروف بالواو وبالألف وبالياء وأمد فيها حروف مد للهواء يتنتهي له صح تمام أو أي حاجة إليم ما ألم عليها الناس ليش ليلم عليها الناس مش حفظ القزلية طيب فهذا هو معنى إيش الحروف المصوّتة اللي هي الواو والألف المصوّتة الواو والألف وليه المدية ثان وما عدا فإن حروف مصمتة بمعنى أنها تخرج بطريق الاستدام وإما بطريق التباعد وأول من أشار إلى منضوع كيفية خروج الحرف أو دراسة الجهاز الصوتي للإنسان هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا في كتابه قانون في الطب وكذلك أبو نصر الفرابي فإن هذين العالمين يعتبران من أول من تكلم في موضوع الجهاز الصوتي لدى الإنسان وفلسفة خروج الحرف يعني كيفية خروج الحرف بين الاستدام والأجج أش أي تمام أسفل والوسط فجيم وشين يا فالجيم والشين واليا من وسط اللسان مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى وتسمى بالحروف الشجرية بسكون الجيم بالحروف الشجرية الشجرية بسكون الجيم أي التي تخرج من شجر الفم وهو منفتح ما بين اللحيين والوسط فجيم الشين ويا الجيم والشين واليا بعد ذلك قال والضاد من حافتي إذ ولي لبراس من أيسر أو يمناها يتكلم الآن عن مخرج الضاد ابن الجزري يقول في, في كلامه الظاهر من حافتي يعني من حافة اللسان فالضاد يخرج من حافتي اللسان من إحدى حافتي اللسان مع ما يحاذيهما من الضراس العليا، بمعنى الحافة اليمنى مع الضراس العليا اليمنى، والحافة اليسرى مع الضراس العليا اليسرى. أب أب أب، واليمنى أب أب. يقول العلماء إظهار الضاد من, من الناحية اليسرى سهل، ومن الناحية اليمنى عسير. ومن كلتا الناحيتين والجهتين أعسر وأعسر تقول الشاطر, الشاطر في الألفية في الأميته يعز باليو... وباليمنى يكون مقلنا يعني قليلا <تصفيق> تمام ويرو أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج الضاد من الجهتين فضلا من ربك فضلا من ربك ويرى أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج الضاد من الجهتين تمام والضاد من الحروف التي تميزت بها اللغة العربية كما أن ليست فقط بالضاد وإنما بالضاء كذلك والذا والثاء فإن العاجم لا يتمكنون من النطق بالصاد مثلا أو الطاء أو الظاء، تمام يعني الحروف المطبقة غالبا أو العين مثلاً كثير منهم يعني ويقال في مخرج الضاد هو امتداد اللسان في مخرجه يقال هكذا عند بعض أهل العلم المجودين يقال هو امتداد اللسان في مخرجه وقد ظهر الطائفة تسمى بالضائيون أو بالضائيين وهؤلاء الضائيين يقولون الضاد هو نفسه صوته صوت الضاد لكن المخرج مختلف وليس بصحيح فيقولون مثلا أن قلوا وهرت بأسلوب عجيب أنا ما أدري كيف يعني يأتون به وقد رد عليهم السيد نجيب عامر رد عليهم في كتابه اتحاف السادة في النجباء في أنه لا تشابه بين الضاد والضاد وسلاكي إلى هذا الكلام في موضوع اللحون اتحاف السادة النجباء في أنه لا تشابها بين الضاد والظاء، فهم يقولون العرب هيا أنتم مثلا هو هذا المتبني هذا الفكرة يقول لك أنت تقول مثلا عربي تقول ضيف ولا ضيف تقول له ضيف تقولها خلاص ضيف ضيف، متى كانت لغة ال ال ال ال الناس المعاصرين أو غيرهم يحتجوا بها؟ لا يمكن، تمام انتهى عصر الاحتجاج من الجاهلية إلى عام 150 الهجرة. منتصف القرن الثاني الهجري خلاص انتهى عصر الاحتجاج الا في نزل يسير يعني وسبحان الله يعني قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في منامي غنما بيضا يدخلن في غنم سود قالوا فما أولته ذلك يا رسول الله قال العجم يشركونكم في دينكم وانسابكم شركوا في دينكم لغتكم أيضا وأنسابكم وإلى آخره فظهرت هذه للحون و... ومما جعل العلماء يؤلفون في علم مخارج الحروب حتى لا يضيع المخرج العربي الصحيح فما يتي واحد ويشكك في مخرج من مخارج اللغة العربية زين نحو أن نحو ما كنا مؤلف كنا نسكلمون باللغة الصحيحة الفصيحة لكن العلماء ألهم في النحو يضبطون النحو والاعراب وكذا لأنه دخل العاجم دخلوا على الناس فتغيرت ألسيتهم يعني مثلا كان الرجل العربي أيام مثلا خلاف الراشدة يفتحون بلاد الشام مثلا أو بلاد فارس أو الروم فيأتي هذا العربي مع أولاده صاح أولاد صغار فيلعبون معهم مثلا يخرج الشارع لعب مين أو جيرانه مع ناس فورس ولا مع الروم ولا مع غيرهم وتعلمون وتعرف تعرفون جيدا إنه الطفل يتأثر، آه، سيأخذ شيء من, من من اللحون، سيأخذ كلمات، صح؟ سيأخذ حروف كاملة، صح؟ سيأخذ معاني، سيأخذ بالعادات والطبيعة، صح؟ من الاختلاط يعني أذكر يعني مرة كان في واحد يعني مجموعة ساكنين في عمارة واحدة ومعهم واحد مصري مع طفل صغير. فكان يذهب إلى الجار الأول يسمع الأولاد يقولوا يا أبويا يا أبويا ثم يسمع الجار الثاني يقولون يقولون مثلا يا أبا يا أبا وهو يقول لي يا بابا صح؟ فهذا الطفل عجيب سبحان الله لما يجتمعوا الآباء الثلاثة الجيران يعني يقول ده بابا وده أبويا وده يا أبا أو أبا أو كده شوف لاحظ ما يسمى في ذلك السبب انه تأثر يعني تأثر لماذا واصبح حياتي يعني خلطة حلوة طلعت هذه المسألة هذا كمثال فقط وضحه في الحاشة اضعه فانفع في المثال <تصفيق> هذا كمثال لموضوع لماذا العلماء ألفوا في موضوع ما خارج الحرفش الداعي من ذلك هو اتكلم على ما قال واحد من المشايخنا واحد جي تتكلم معه قالوا أنت ليش تخرج الضاد بهذه الطريقة؟ قالوا بس لك سؤال الضاد من يخرج؟ قال له، خرج من الفم فيش يعني معروف يعني للإذن يعني بيخرج معروف نخرج كله من الفم بس المراد بذلك يعني تحديدا أين المخرج مخرج الضاد تحديدا؟ فعلى كل حال الضاد حافة إحدى حافتي اللسان مع ما من الاضراس العليا إن كان في الحافة اليمنى فهي في الحافة الاضراس العليا اليمنى. وإن كان الحاف اليسرى فهي الضراس العليا اليسرى. طيب ولذا خابز الضراسة من أي سرى؟ طيب فبيقول ليش تقول الضراس؟ لك إذا كان ألف ألم أل التعريف وأل التعريف بعدة همزة قطع فلك في نطق في نطق وجهان إما أن تقول الأرض وإما أن تحدث الهمزة وتبتلع باللام وتنقل حركة الهمزة اللي هي الفتح إلى اللام وتسكب الهمزة تصير لرد يجوز عند جميع القراء حتى في القرآن الكريم يعني مثلا الإنسان لك أن تقول الإنسان ولك أن تقول الإنسان الأمل لك أن تقول الأمل ولك أن تقول لمل آه مثلا أعطيني مثال آخر ال إيه، ال إيه، وإنا الأرض غيرها؟ لا ال آه جيب ال أه. مثال؟ قريبه. لا لا ال ها؟ ال ال الإيمان جميل الإيمان, <تصفيق> الإيمان. <مليمان. تصفيق> ها؟ الأخ. الأخ. الأخ الأخ الله, الله. الله. وهكذا طيب؟ فا من قال لا دراس من أي سرع يمناها ولا من أي قد من أي لأنه أسهل على كلمة يمنا يعني يمنا الحافة لأنه صعب ثم انتقل إلى حرف آخر وهو اللام فقال واللام أدنىها لمنتهاها ما معنى واللام أدنىها هو جالس يتكلم عن اللسان صح له أبو يشرح اللسان لكن تحديدا عن حافة اللسان يعني واللام أدنى أدنى يعني أول حافة اللسان فمخرج اللام من أول حافة اللسان إلى منتهى إلى طرف هذه الحافة حتى ينتهي إلى اللفة العليا ال... نقول مخرج اللسان ما نكتبه أدنى حافة... حافة اللسان أو أدنى حافتي اللسان إلى أن ينتهي إلى الطرف مع اللفة العليا ولك أن تعبر تعبيرا آخر فتقول هو ما بين حافتي اللسان مع ما يحاذيهم من اللفة العليا لك أن تعبر تعبيرا آخر فتقول ما بين حافتي اللسان مع ما يحاذيهم من اللفة العليا العل العل ال ال وال هو العهد لا يرقبون فيه من إلا ولا يعني عهدا يعني مخرج طبعا بالمناسبة في كتب التجويد تجدون تعاريف هو هي كلها مثل ما يقول يعني إيش ال لا في الاصطلاح يعني تعبيرات مختلفة والمؤدية واحد فإن اللسان عندما ينهض بحرف اللام لا بد أن أن يمتد الحافتين هكذا إلى أن تنتهي إلى طرف ثم ترتفع إلى اللثة العليا ال ال فإن مخرج اللام يشبه مخرج الضاد من جهة أنه من حافتي اللسان يعتمد على حافته اللسان يعني يستنهض اللسان من أول الحافة يستنهض اللسان يستنهض اللسان من أول الحافة تمام؟ فيرتفع. هذا معنى يعني قولهم وولام أدناها لمنتهاها. إذن عرفنا إيش معنى ولام أدنا لمنتهاها؟ عرفنا معناها هذه اللسان هذه الحافة هذه الحافة تستنها الحافتين إلى الطرف, الطرف، ثم تنتهي. من الطرف الى اللذة تصفدم باللذة العليا فيخرج اللام ال, ال... لاحظ كيف ال... ال ثم قال بعد ذلك والنون من طرفه تحت اجعلوا يريد ان يقول النون مخرجها طرف اللسان وبعض العلماء يقول طرف اللسان الدقيق يعني البوز ها بوز اللسان طرف اللسان يعني الدقيق أن مع ما يحاليه من اللفة العليا تحت مخرج اللام يقول لك والنون من طرفي طرف ما إيش طرف اللسان تحت ماذا تحت مخرج اللام اجعلوا أيها القراء، هنا أمر اجعلها فعل أمر مجزوم بما يجزم به مضارع وهو حرف النون والواو ضمير متصل وابني على السكون لمحارة رفع فاعل وعلى في إذا عربنا الجزرية ستشرده أنا عارف عرب. إعراب الجزرية فلذلك بلاش من مضير إعراب الجزرية طيب والنون من طرفه تحت اجعلوه اجعلوا النون طرف اللسان مرة أخرى مع اللفة العليا لشوي تركيز يا أخواني حتى تفتكمون هذا أهم باب العوبة الجذرية الركيزة أنا سوي شيء سأسوي قاعدة مهمة من تحته اجعلوا والرا يدانيه يدانيه بمعنى أن حرف مخرج الرا يداني يقترب من مخرج النون يدانيه لكن من فرق؟ لظهر أدخل أي أنه طرف اللسان مع ظهره أدخل من مخرج النون أن أر. لاحظ و... وال... والرا يدانيه لظهر أدخل أدخل من مخرج ماذا؟ مخرج النون والرا يدال ان ار تلاحظ بعض الناس يعتقد انه ظهر اللسان كذا يعني يعني كذا اللسان ما تعتبر اللسان كذا من تحت يعني لا لا ما هو كذا ظهر اللسان هو ها ها هي. من فين ها <تصفيق> طيب يعني من من نفس ايش اللسان ظهر اللسان ها ظهر اللسان وتحت باطن اللسان واللي فوق هو ايش ظهر اللسان فيقول لظهر أدخل بمعنى إلى الداخل أكبر والرى يدانيه لظهر أدخل يقترب من مقرج النون لكنه إلى, إلى, إلى ظهر اللسان أدخل إلى الداخل يعني أدخل وراء وراء شوية والرى يدانيه لظهر أدخل لذلك نجد أن الناس الذين لصغل اللي معنى يعرف ينطق الر وما يعرف يطل أر أو إر ماذا يقول يقول أغل أغل لماذا؟ لأن ظهر اللسان ما يشبخ في اللا في اللا في اللثة العليا أر أر فالمخروض أنه يكون طرف اللسان لظهره مصطدما بإيش؟ بسقف الفم أو نقول باللثة العليا أر, أر أر أر الشخص اللي يقول أغل عماني الظحيم تمام؟ إيش اللي يحصل؟ ما يوصل ظاهر اللسان فيصطدم بإيش باللفة العليا فيحدث نوعا من الاهتزاز فتجده يقول آل آل لماذا أو بعد مرة يعني أرادا هذا ينطق علام ينطق علام إذا يقول فلذلك كان حرف الراء من أصعب الحروف لما لأنه إلى إلى الظهر يدخل ولأن فيه حاجة إلى أن يستخدم هذا ظهر اللسان مع الحنك أو مع اللثة العليا والراي يدانيه لظهر أدخل والنون وطاع وتأ منه ومن عليا الثنايا الآن يتكلم عن مخرج الطاء والدال والتاء فيقول مخرج الطاء والدال والتا منه من من أين من طرف اللسان جميل منه والطاء والدال والتا منه ومن عليا الثنايا بمعنى بمعنى أصول الثنايا العليا فالطاء والدال والتا يخرجان من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا يعني منبت الأسنان منبت الأسنان أب أد أد وهي بهذا التراتب أولا الطاء أد ثم بعد ذلك أد ثم بعد ذلك إيش أد والطاء والدال والتاء منه ومن عُلية يعني من أصول الثنايا العليا أتعرف إيش الثنايا العُلية؟ النسنان المقدمة ص أصولها من حلم يخرج منه الطاء والدال والتاء أو شيء ثم الدال ثم التاء والطاء والدال وهذه يسمى بالحرف النطعية هنا في للقابة إن شاء الله والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا ثم قال بعد ذلك مختصرا الصاد والزاي والسين قال والصفير مستكن يعني اي مستكن مستقر اين استقر مخرج الصاد والزاي والسين والصفير مستكن منه يعني من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى يعني طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة من السفلى. في في علماء يعني العلماء حتى نحدد لكم المحرز تحديد الصاد والزاي والسين طرف اللسان يصطدم بأصول الثنايا العليا ولكنه لا يلتصق مع الصفحتين. يعني يقول كذا. لو التصق بالصفحتين لا يمكن ان يخرج التصفير فيبقى ثراغ ما بين اصول الثنايا العليا وبين صفحتين اللسان هذه لا سنان عفوا صفحتين الثنايا العليا اللي من جوا يعني هذه السين من برا وهذه السين من الداخل هذه يسموها الصفحة اللي من الداخل فاللسان يدقر هنا يوقف هذه المنطقة تبقى هنا منطقة في عواء هذه المفقه الضيقة هي التي تخرج الصاكرة إس إل إس تمام مثل مثل فكرة التصفير الصفيرة كيف الصفيرة الصفيرة اللي شفت الآن لما تفق الصفيرة فيها فراغ صح الكورة اللي فيها ال هذا فين في ذيك ال العلبة مليانة دي تمام تمام الصنع لمن حتى لو في عمره في ال الدوير ذيك لما برا هكذا تنفخها فإن الهواء ينحصر ما بين ما بين الطبقتين اللي في الصفيرة دي فيخرج منها ثم ينفتح لبرا فتحة كبيرة يخرج منها الهواء فتخرج من ذلك إيش الصافية لذلك حتى اللي صفروا بيدهم الصفيرة اللي سووا كذا ماذا يصنع إذا فتحة فتحة كبيرة لا يمكن أن يقع التصفير فلا أن يضيق هذه الفكعة ثم يخرجها بشكل ايش كبير؟ فيخرج إيش التصفير؟ طبعا العلماء يقولون الصفير في اللغة هو صوت زائد يشبه صوت البهائم ما حبنا يقول البهائم يعني لأن هذا ولكنه صوت زائد بس كفي لهنا تمام؟ وبعضهم يعني يفصل تفصيلات غريبة فيقول من باب الشرح طبعاً مشكور في ذلك يعني فالصاد مثل مثل الجراد والزاي مثل الوزة والسين مثل عصفور ما ألمهم كل شيء ببطة ما يختارون حيوانات معينة من باب التقليد فقط يعني إذا عرفنا إيش كيف يخرج الصاد والزاي والسين أنه اللسان يأتي يصطدم بوصول الثنايا العليا ويبقى فراغ بينه وبين الصفحتين تمام ويكون اللسان في موضع اللسان قريب من الثنايا السفلى لماذا حتى يخرج حتى يخرج الهواء حتى يخرج الهواء ويحصل التصفير هذا شرح نلخصه نعم نلخصه في قولنا أما خرج الصد مرة أخرى حتى نصيغه, نصيغه يعني علمي شوية. نقول طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريبة من السفلى. بس سفلة لي هذا الكلام ؟ تقول يعني الآلية يعني الآلية كيف ؟ لا أن نفرق ما بين التعريف بين الآلية الآلية أنه اللسان يتحرك فيصطدم بأصول الثنايا العليا ويبقى فراغ ما بين صفحتي الأسنان العليا وما بين أصول الثنايا ويكون اللسان متجها إلى الثناية السفلة فيخرج منه الصفير والصفير مستكن من هو من خلوق الثناية السفلة قال بعد ذلك والضاء والذال وثال العليا من طرفهما سيتحدث عن مخرج ايش الضاء والذال والثال فيقول الضاء والذال والثال كيف يتخرج هذه الحروف من طرف اللسان ضاء وبعض العلماء يقول من طرفه لغلظوا وكذا. ضاء ثم الذاء ثم الثاء. والضاء والذال والثاء للعليا من طرفهما أي طرف اللسان مع ما يحاذيه أو مع ما بين الثنايا العليا والسفنة قريبة من الثنايا العليا هنا. قريبة من الثنايا العليا ضاء ذا فتلاحظ اللسان إلى اللسان ما بين الثنائي العليا ما بين الثنائي لكنه قريب من عين ويصطدم في أطراف الثنائي العليا لأجل ذلك قال من طرفيهما أي الثنائي العليا إيش معنى من طرفيهما يعني الثنائي العليا وهكذا اللسان يخرج أكثر شيء في الض ض ثم أقل منه في الذال ذا ثم ث فلا تسوي لي مثلا بعض الناس يقرا والله عنده حسن الثواب لا ما في كذا بسيط مرة عنده حسن الثواب او حرف الذال مثلا اعوذ بالله اعوذ بالله او او بعضهم العكس ابالغ اعد اعوذ بالله تمام للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان والراء والذال والثل من طرفيهما ثم يتحدث عن مخرج ألف صح يقول ومن بطن الشفة فالفاء مع طرفي الثنايل المشرفة أي في يخم مخرج الفاء فين بطن هذه الشفة السفلى وهذه الشفة العليا هذا ظهر الشفاء اللي هنا ظهر الشفاء واللي جوه محلة تنشيقة بطن الشفاء السفراء فيم محلة تنشيقة فيم محل في جوه بعرف انا بس فضحت قدت اعطها هنا او ادريك طيب طغالبا طبعا غالبا لان في بعض الناس يقول ما هو فاهم ماشي معنى بطن الشفاء فكنا قد قلت له بطن الشفاء محلة تنشيقة اللي بس عرفت السعوط يعني <تصفيق> واحد يقول اعترض ان فقال معنيش اني اعترض في ناس حطوا هنا تمام فنقول لا نقول الاصر غالبا هو انه يكون في بطن لم تعرف انه هو الاب اللي يعرفه طيب من بطن يشوف يعلم فين؟ من الداخل فبعض الناس كثير جدا انا اشوف كثير من الناس لا يخرجون الفام من مخرجها الصحيح فيقول مثلا الفلق انا اقول اعوذ برب الفلق فلق من ظهر الشفا فأقول له يا شيخ الفاء من بطن الشفا الفلق يروح اليديه اليدين يعني لا وانما الفاء من بين بطن الشفا الفلق أو مثلا المفسدون مفسدون وليس المفسدون لا المفسدون أفع عليك. تقول أحد أفع عليك ولا أفع عليك،, أفع عليك الله. صحيح. الفاء مع طراف الثنايا المش... نعم قال ومن بطن الشفا الفاء مع طراف الثنايا المش ريفة. يعني الثنايا العليا يقصد. الثنايا العليا. للشفتين الواو باء ميم أي أن الشفتين يخرج منها ثلاثة حروف. الواو وذلك بانطباق الشفتين واو والباء باء ولكن بشدة والميم ميم ان اب او طيب يخرج منها من الشفتين فاما الواو فانه يخرج معترضا وعما الباء فالانطباق الشديد اب والميم بالانطباق الخفيف إذا ما هو مخرج الواو الباء والميم الجواب يقال من الشفتين بانفرج هذا الواو والباء بانطباق الشفتين بشدة والميم بانطباق الشفتين بخفة للشفتين الواو باه ميم وغنة مخرجها الخيشوم ما المراد بالغنة وما المراد بالخيشوم الغنة هو عبارة عن صوت مركب على ظهر النون والميم لا ينفك عن النون والميم بحال من الأحوال أي أن النون والميم عندما تخرجان لا يمكن إلا أن تتكون من خلال حركة لللسان وصوت من الخيشون أما حركة اللسان فهي طرف اللسان يلتصق مع مع اللثة العليا. الن ويأتي الصوت صوت النون الن هذه الغنة من أي من الخشول فلا يتصور أبدا أن تخرج النون من غير غنة لكن يتصور أن تخرج غنة من غير نون أو مم. صح هذه غنة من غير نون إذا بين الغنة وبين النون والميم عموم وخصوص مطلق عموم وخصوص مطلق فالنون والميم لا يمكن أن تتعتى إلا بالغنة والغنة ممكن أن تتعتى بغير النون والميم كغنة الإدغام والإخفاء منكم ما في نون هنا أه؟ أه من صلصال أيضا ما في نون طيب اعدادا نضعها ما في تنوين لكن واقول لا يمكن ابدا لو سكرت على الخيشوم لا يمكن على الانف لا يمكن ابدا ان يخرج منها النون والنون هذا معنى الغنه ان الغنه هي صوت مركب على ظهر او على جسم النون والميم لا تنفك الغن عن النون والميم بحال من الاحوال وأما الخيشوم ما هو؟ الخيشوم عبارة عن خرق الأنف المنجذب، خرق الأنف المنجذب إلى الداخل، تمام؟ المركب على ظهر الحنك الأعلى. إذاك الأنف تكوّن من أجسام، يعني في هذا الخيشوم. ويتكون على ذلك من أرنبا ثم من خر ومن خر ثم المارن سموه المارن فالمراد بذلك الخيشوم اللي هو الخرق الأنف اللي هو من الداخل المنجلب للداخل الداخل المركب على سقف الحنك العلَى صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه والذي يحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وغنة مخرجها الحيوان إذا هذه هي مخارج الحروف الآن المرحلة التي تليها وهي القاب هذه الحروف القاب هذه الحروف الألف والواو واليا تلقب بالحروف المدية أو الهوائية او الجوفية او الفضائية او العلة وكثرة الانقاب والاسماء تدل على شرف المسلم، فلذلك قالوا البس لشرفه لو 15 اسم لشرفه يعني القب والهر والسنور والدم الاخره ونسر كذلك في الأوو والالف والياء لهذه المدّيات شرف فيها كلا ألقاب كثيرة خلاص طيب الهمزة وراها ال تسمى بالحرف الهمزة يسمى بالحرف المهتوف وهو من الحروف الحلقية والهاء كذلك من الحروف الحلقية والهاء من أضعف الحروف أضعف حرف في العربية هو حرف الهاء وأقوى حرف هو حرف الطاء طيب فيها يعني فائلة جانبية كيف تعرف أن الحرف ضعيف حرف قوينا كيف اختصار سيأتينا إن شاء الله في بيت الصفات كيف انه صفات الحرف تخلي قوي او ضعيف او وسط أو طبعا الحرف اما ان تكون ضعيف اضعف قوي اقوى وسط فلسفة الضعف والقوة في الحرف هي في قوة الاستدام بالهواء يعني الهواء يخرج من الرئتين وهذا يسمى نفسا فاذا ضارع ولاقى الاحبال الصوتية وسمعنا صوتا يعني اصبح ايش صوت يعني هواء مصوت وقلنا أن الحرق هو صوت يعتمد على مقطع محقق أو مقدم. فإذا كان الاصطدام قويا فهذا هو الحرف القوي فعندما أقول مثلا أج أليس هذا اصطداما قويا نعم إذا هذا حرف قوي لكن عندما أقول أش ضعيف تقدر تقول يعني. لكن عندما تقول ال ال هذا هذا وسط يعتبر وسط شوية ما هو عندما تقول مثلا أص قوي أ قوي طن أ هذا حرفين طيب طيب آ وسط شوف من خلال صوت بس نمي عندك ال الأوردة خليناك موسيقية كما يقال يعني عرفت الاستدام والقوة الاستدام ضعف الاستدام تعرف ان هذا العرف قوي او حرف ضعيف ضعيف او حرف اضعف او, أو نعم طيب ما تقول له اح ضعيف طيب اح برضو ضعيف حتى لو لو بلغت فيه لو بلغت في في الحرف او زي كذا فهو ايس فهو ضعيف يعني ما ستساوي فيها مهما تقول اه اه هو حرف ضعيف احسنتم طيب نعود الآن مرة أخرى العين حرف العين يسمى بحرف البعبة وهو حرف منعم مرقق ينبغي الاعتناء به ما تقول أنعمت عليهم لا أنعمت عليهم شوف تقول أنعمت عليهم ما تقول أنعمت عليهم يصح بعض الناس لا نعمتي عليه او مثلا والعاديات ضبحا ولا تقول والعاديات ضبحا فحب والحاء يسموه حرف بحه لا له يعني فرولا بعضعه في العين يقول العلماء وبحه في الحاء لم استطعنا التمييز بينهما بعض الناس يقول ما تعرف يقول العمد لله رب العالمين هرقال حاول العين لأنه ما أضجاب البحر الهمس فيها شوية والغين والخاء من الحروف هذه الحلقية يعني ليس لها لقب يعني فيها والأما القاف والكار فيسمى باللهويان لأنهما يخرجان من قرب اللها، اللها اللي هي اللي ك، القاف والكاف، اللها اللي هي ذي اللحمة اللي في الحلق، القاف والكاف، اللها يسموها لهاويان، والجيم والشين واليات تسمى بالشجرية. والضال يسمى بالاستطالة والاستطالة هي الامتداد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أربى الربى استطالة الرجل في عرض أخي المسلم ما معنى استطالة الرجل يعني هو يريد أن يبني شخصيته على أنقاض شخصيات الآخرين يهدم شخصية فلان عز يبني عمارته على هذه أو شخصيته على هل نقاوض هذا مع الاستطالة طيب وأما اللام والراء والنون فتسمى بالحروف الذلقية لخروجها من ذلق اللسان أو ذلق اللسان يعني من طرف اللسان وتتميز طب ليش طنطرف اللسان طيب في حروف من طرف اللسان إيش ال لماذا تسميه ذوقية أيضا لا. لا هي تخرج من طرف اللسان لكنها تتميز بالسرعة في الانطلاق فرفر فر سريعة الراء واللام والنون تسمى بالحروف الذوقية طبعا غير فر من اللقب يعني اسمها إذا اللام والنون والراء تسمى بالحروف الذوقية واللام والراء أيضا يسميان بالحروف المنحرفة أي أن حرفين اللام والراء حرفين منحرفين فبما أنه منحرفين خذ باركوا منهم الانحراف والله تعالى قال ليذن الصراط مستقيم ونعوذ بالله من إيش الانحراف إلا أن الانحراف في اللام والراء محمود وليس مذموم وسيأتينا تفاصيل ذلك عند شرح صفة الانحراف في اللام وراء. طيب بعد ذلك قال الطاء والدال والتاء تسمى بالحروف النطعية لخروجها من نطع الفم الط والدال والتاء و... يعني الطاء اللي هو طرف اللسان مع ما يحاذيه من ايش من فصول الثنايا العليا صح طاء والدال والتاء النطع انت تعرفون النطع لما يقطعون الرأس يعني يضعون يضعونه في في النطع نعم و الضى والثاء الذل و ثاء هذا الحروف اللثوية الضى والذال والثاء تسمى بالحروف اللثوية لخروجها من اللثة أعبوا والصاد و تسمى بالحروف اللثوية الاسلية لخروجها من أسلة اللسان الاسلية الصاد والزاي والسين من الخروج من أسلة اللسان نعم نعم الأسلة إيوه يعني خ من, من من كما قلنا في شرحنا طرف اللسان مع وصول الثنايل العليا ولكن متجافي عن صفحتي الثنايل العليا هذا معنى الأسلة وليس الأصله أي صح والظاء والذاء والثاء يسمون الحروف هي اللثوية وأما الفاء والوا والباء والميم فهي حروف شفوية أو شفهية طيب الآن ننتقل إلى اللحون الشائعة في مخارج الحروف اللحون الشائعة في مخارج الحروف أولا حرف الألف اللحن الأول في حرف الألف طبعا الألف يتبع ما قبله فإن كان ما قبله مفخما فخم مثل الضالين وإن كان ما قبله مرققا رقق مثل السماء ولكننا نجد لحونا في هذا الحرف اللحن الأول بعضهم يخرج طيب اللحن الأول بعضهم يخرج الألف مشوبا بالغنى فيقول السماء تمام يخرج الألف مشوبا بالغنى والواو فيقول مفلحا يؤمنون وبعضهم يخرج الياء المادية مشوبة بالغنة فيقول العالمين وقد تكون وقد يكون هذا الأمر خلقيا أو خلقيا خلقيا يعني خلقة كذا ما ما تقدر لا يمكنه نفس اللوسعه أما خلقيا بمعنى اللهجويا بسبب اللحجة يعني في بعض العرب إلى الآن من يخرج الكلام للأنف مثل خليج مثلا ماكو اكو مثلا يخرج ايش الكلام من ايه من الانف اقول ما اكو هكذا فيخرج الهجة فلما يقرأ القرآن تأتي اللهجة وتلقي بمجالها عليه على قراءتي للقرآن فحصل يقول السماء وانت ماشي هذا اللحن الأول طيب تقبل الله منك اللحن الثاني أن بعضهم يفخم اللام مطلق الألف مطلقا والوا مطلقا واليا مطلقا فيقول مثلا السمو زي رابق مثلا كيف حالك كيف حولك فعض كيف حالك ماذا كيف حالك كيف حولك مثلا سيورة طيورة ونحو ذلك عندما يقرأ القرآن يروح يسوي يفخم العالمين الرحمن الرحيم فاركوم الدول ايش بخان طيب و فيفخم الالف و الوا و اليا و فيأتي يلقي بضلاله على ماذا على قراته فإمكانك أن تعرف يعني جنسية أو تعرف ما أو بلاد اللي الطالب اللي خلال خلال قراءته صح الله ثانو وبعضهم يرقق الالف مطلقاً أو يجعلها أشبه بالممالة فيقرأ مثل الضحة والليل إذا سجى ما ودعك ربك وماكله تمام؟ وزي كذا من الأولى يعني لهجته ترقيق الالف هو الحروف المادية صح؟ طيب إذا هذه اللحون في حرف الالف وكذلك من اللحون الالف والوا واليا هو ترعيدها ترعيدها وترقيصها فيقول مثلا السماء ولا الضاء يسوي له تمويج ايوه او مفلحون مثلا يموجها او المؤمنين يسوي نوع من ايش من التمويج في هذه الحروف المادية طيب وبعضهم في الالف في الواو واليا في الواو ينطق الحرف المادي الواو كالأو بالانجليزي يعني ما يقول او وإنما يقول او فيقول مثلا المفلحون المؤمنون او, أو, أو, أو يوم مثل على وزنهم يوم تمام، فيجعلها مثل الو الإنجليزي، وهذا لحن يقع فيه كثير من الناس ينطقون الواو مثل حرف الو وكذلك الياء فينطقونه مثل حرف الاه فيقولوا مثلاً لليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت وهي البيت مثلاً وهي البيت نليل إذا هذه شيء من اللحون في اللحف الثلاثة الألف والواو والياء هذه الحروف طبعا مرتبطة الألف والواو والياء بالحركات الثلاثة الكسرة والضمة والفتحة فإن الفتحة أمها إيش؟ الألف والضمة أمها الواو والكسرة أمها أليا كيف ممكن نكتب في معادلة وهي o يعني ضمة زائد o ضمة يساوي o وو وكسرة e زائد كسرة e يساوي e وفتحة a زائد a حركة يساوي e هذه إذا الضمتين يسووننا وو كسرتين يسووننا e فتحتين يسووننا فعندما أنطق الالف فإني لابد أن أفتح الفم وكذلك الفتحة فالفتحة سموها فتحة تفتح فيها الفم آه وعندما تنطق الواو أو الضمة فسموها ضمة تضم الشفتين فتضم الشفتين ضما كاملا أو وعندما تنطق الياه فإنك تكسر الشفة السفلى كسرا كاملا لأنك سموه كسرة من اسمها إي إي, إي, إي إذن عندك آ آ يقول علام الطيب وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم ود انخفاض بالنخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهم إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة أي مخرج الواوي ومخرج الألف ولياء في مخرجها الذي عرف فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا وحد يقرأ مثلا المغضوب عليهم فكن محققا بأنهم انتقصوا المضمة والواجب النطق به متم كذاك دو فتح ودو كسر يجب إتمام كل منه مفهمه تصل. إذا لا بد من مراعاة حركة الفكين تمام وهذا يتم عن طريق قراءة للشخص الشخص وعن طريق استخدام المرآة شوف كيف نتحرك همك ولا لا بعض النساء من يتكلم تحصلوا يقول الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعده فإن أصدق الحيد الكتاب بالله فإن تطلع على الكلام ما تعرف تمام فوكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يختم الكلام بأشداقه وقال الصحابة واحد من الصحابة يسألوا واحد كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبيه قالوا باضطراب لحيته ولا يمكن أن تضطرب اللحية إلا بحركة الفتر لاحظت الألف ولو اللحون الهمزة اللحون الشائعة في الهمزة بعضهم يقلب الهمزة عينا فبدر يقول هيئه الامر بالمعروف يقول هيئه تمام وهي لغه من اللغات العرب يقلبون العين همزة والهمزة عينا يغلب يغلب يقلب الهمزة عينا فيقول يقول مثلا انعمت عليهم يقول عنمت عليهم مثلا واللحن الثاني في الهمزة أن يسهلها، فبدل أن يقول سرّاط الذين أنعمت عليهم يقول سرّاط الذين أنعمت عليهم يسهلها أو يقول أأنتم يقول أأنتم أأنتم تسيل، وهذا لحن، إلا في طبعاً في غير القراءات لحن آخر، في غير القراءات لحن آخر، إلا أنه لحن في قراءات كأخرى. ومن اللحون في حرف الهمزة المبالغة في الاتيان بها المبالغة في الاتيان بها فتجد يقول أأنتم أشد خلقا أم السماء ليش سوي كذا؟ قال والله أنا بحققها لا أنت بالغت فيها يقول بعض العلماء لا تحسب التجويد مدى مفرطة أو مدى ما لمد فيه لواني او ان تشدد بعد مد همزة فيفر سامعها من الغتياني لاحظ السماء خلاص نلقى كده ولها اما اللحون الشائعة في الها فاولا عدم الاتيان به مطلقا لضعفه فتأصلوا لقرأ القارعة من القارعة وما درك ما القارعة هو بالنية قال لها بس ما قالها لغضا ولك في هذا الموضوع النية. أو بقول فمن شاهد منكم الشهرة فليصم ما سمعت لها فليصم إذا لا بد من الاعتناء بحرف بحرفها. اللحن الثاني المبالغة في خراجها. آه يعني أصبحنا بين إيش بين الخوارج وبين المرجية. ناس قالوا إذا فعل كبيرة خرج من الملة وناس قالوا إيش؟ لا يضر مع الإيمان كما كما لا يضر مع الكفر لينفع مع الكفر طاعة فدي يقرأ فليصم أو القارعة ما القارعة وبل أنه يقول لطلابه طلع روحك أعوذ بالله ولا تقتل أنفسكم <تصفيق> إن الله أكيد أكاد بكم ورحمة حجاني مرة قلب جبعة أم القرى عند واحد شيخ يقابلين كرافي وتجميد يقول طلع روحك أعوذ بالله هذه وقفة لنفس عمرنا. <تصفيق> وأنا أقول لكم لا، لا تليروح، ولا شيء، وإنما خلص سمعت الهي كفي. شكرا ومن حناوة اله إنها ضعيفة. إحنا حاجة فيها إنها ضعيفة. هذا سبحان الله. وكل شيء عنده بمقدار، بمقدار. ها القارعة خلاص ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ فليصم، فليصم كفى. إذا وقعت الواقع، سمعت الحصى يقول واقعاً. كذا سمعته، أنا ما سمعته. ما ماذا؟ الحصى سمعته؟ والمجام لا ما سمعته صراحة. إيه نعم. فلا بد من إيه؟ من التوسيب وإعطاء الأمور ماذا؟ في حجمها الطبيعي. هكذا. العين اللحون الشائع في العين، بعضهم يخرج العين همزة، فيقول أن أم تأليهم. وأذكر مرة إني كنت مرة فجت واحد من آل تيامك اليمن، فكان هو كذا في مدرسة، فقلت تعال كذا أعرفه صاحب إقرأ الفاتحة بسم سبحان الله سبحانه وتعالى مديش الله خلني أقرأ الفاتحة. فقال الحمد لله رب الآلمين الرحمن الرحيم يدينا صراط الذين أن أنعمت عليهم فقلت يقول أنعمت عليهم قلت أنعمت عليهم ثم وصل الأخير حاولت ما مشفيدة مسكتوا من هنا ورسكتوا على الجدار عشان الخاطر يقولون على كده ما قال آه ما في فايدة برضو ما في فايدة لذلك لا بد لقارئ القرآن أن يتحرر من ماذا من اللهجة التي ألفها حتى يقرأ القرآن بصورة فصيحة مترقى. فسبحان هذا كتاب عجيب. الناس من لغات شتى مخبه اللهجات لغات مختلفة عرباً وعجماً وإلى آخره ولكنهم يتحدون في إخراج الحرف في المد يتحدون فيه. واحد من دنوسيا واحد من رب واحد من أمريكا واحد من أفريقيا واحد من العربي ولازم تقرأ الحمد لله رب العالمين بصوت واحد شوف طيب والعين ومن اللحون الشعر في العين تفخيمها تفخيمها كما قل لكم أن عمت عليهم يقول ننتقل إلى حرف الحاء من اللحون الشائعه في حرف الحاء نطقه هاءا فيقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد لله واحد مصري ها كابل واحد هندي تمام فقال له السلام عليكم, وقال له عليكم السلام. قال له وعليكم السلام قال كيف حالك قال له الحمد لله المصري يحسب انه, إنه الهند الهندي قال له الهندي لله كلوا من مصر بتعبو طيب <تصفيق> فزيد انك تقول ايش الحمد لله فالحاء من من اللحون الشاعيه نطق الحاء هاء ومن اللحون الشاع في حرف الحاء ايضا نطقها عينا او قريبة من العين الغين حرف الغين من اللحون الشعر فيه أن ينطق الغين قافا غير المقصود عليهم يقول لك واحد مرة قبري قالوا لي قر الفاتحة شوف بس بس دلك معي هنا شوف كيف ال القراءة كيف يعني قال قالها طيب الحين رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين يا كنا عمري وياك نستعين إهدين الصراط المستقيم القاف إيش غين حلو صراطة الذين عم عليهم قير المقبوب عليهم الرغين إيش الق واحد قال له شوف أنا عندك اقتراح إيه فرق إن القاف الأولى غين والغين الثانية قاف. طيب من اللحون الشيء ماذا <تصفيق> النطق الغين قاف وهذا كثير جدا واتواجئون خاصة في المنطقة الشرقية وكثير من الناس ينطق الغين بحرف القاف وبعضهم ينطق الغينة همزة مفخمة فبدل أن يقول وما من غايدة يقول وما من قايدة وبدل أن يقول غير المغضوب عليه يقول غير المغضوب عليه وهذا وهذا الحرف وإن كان هو نحنا إلا أنه من كلام العرب وقد نطق به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب بحثي أنا فيما علم لا أعرف أحدا بحثه حسب بحثي في حديث أن النبي عليه السلام في في فضل الحج وعرفه أنه ما نبى ملبي في ذلك اليوم إلا علماء الحديث يكتبون الحديث كيف همزة كالف وإشارة المد أبت إلا أبت الشمس بذنوبه صح إلا أبت الشمس طيب إحنا نعرف إنه الإب ضد ماذا ضد الذهاب يعني الرجوع كيف رجع لما استلدنه إلا أبت إلا رجع دشس بذنوبه ها ما استلدن شيء صح لا هي الحقيقة إلا لما تغيب الشمس يوم عرفة تغيب الشمس بذ بدل... تغيب ذنوبك ما غياب الشمس إلا غابت الشمس بذنوبه لكنهم طبعا كيف يكتب بالله عليك إلا غابت الشمس بذنوبه بمعنى غابت الشمس بذنوبه فيكتبها بايش بألف قوjo مدية ولا يعرف ذلك إلا لما تتبع لهجات العرب ولغاتهم تمام فمعنى إلا آبت الشمس ما قال إلا آبت قال إلا آبت الشمس بذنوبه يعني إلا غابت الشمس بذنوبه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم بالجين اللي هي يا جميل يا جمال تمام كيف أحد الصحابة يقول ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فأتيته بحجرين وروثة فأخذ الحجرين ألقى وقال إنها يكتبوها لكم في كتب الحديث بالرا والكاف والسين ريكس ما هذا معنى وتجد أن بعض المحشين يكتب لك أي في الحاشية يعني ريكس على على لغة, لغة لأهل اليمن ولما لا يقول ريكس أو البعض أهل اليمن وإنما يقول ريكس بالجيم. فالنبي عليه السلام ايش قال له قال له انها رجس بالقيم وليس بالكاف اذا عد ما تأتي تقرأ هذا الحديث تقول فأتيته بحجريني وروثة فألقى الحجريني وألقى الروثة وقال انها رجس. لكن باللغة الفارسية كيف يكتبون القيم او بالقيم يعني يكتبون كاف وفوقها ايش شرطة صح كاف وفوقها شرطة إذن هذا اللحن المتعلق بحرف الغين، تمام؟ ما أدري أنت هل وقته يكفي كذا ولا نكمل؟ ها؟ يكفي ولا نكمل؟ نكمل اللحون الشائع نكمل كما تحبون يعني خلاص؟ هاه؟ إلى خمس دقائق طب خمس دقائق هطيها. غين غين خاءها الخاء طبعا ليس فيه يعني لحن سهل يعني سهل الخروج غين الخو... والقاف أما القاف كثير لحن كثيرة اللحن الأول للقاف أن بعضهم ينطق القاف غينا زي أهل يافع مثلا يا غاسم فينطقون القافا غينا. بده يقول غاسم يقول غاسم. وكثير من الناس كثير ينقلبون القافا ويقول غينا. اللحن الثاني ينطقون القافا جيم فيقول قال وهذا لحن. وقد صليت خلف شخص يقرأ إهدين الصراط المستقيم. وَيَقْرَأِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادًا حَدَائِقًا وَأَعْنَابًا شيء كذا ما يشوف وَبَعْضَهُمْ يَنْطِقُوا الْفَاحَ كَاخًا فيقول ادنا الصراط المستكين ما ودعك ربك وما كذا لا لا ما خليه اللون بعيدين مرة العرب مرة بنا بعيد مرة وبعضهم ينطق القاف بين القاف والكاف وهم كل نقول جل أهل الجنوب أهل الأبهاء والتماشي كلهم أه؟ يقول لك ما أعرف يقول فقصص القصص يقول لك فقصص القصص لعلهم يتفكرون لسه منحاضر الشيخ القرني أو بالمسفر أو كذا المحاضرات مركز على حرف القاف فستجد أنهم ينطقون القاف بين القاف والكاف ما يقدر يقول مثلا القارعة من القارعة يقول لك القارعة لا القارعة من القارعة فلذلك تجد أن بعض علماء الشافعية يقول إذا قرأ المستقيم بين القاف والكاف صحة تلاوته ليش لأن لغة نطق بهذا بعض العرب مستقيم ما هي مستقيم بالكاف خالصة ولا مستقيم بالقاف لا حاد في النص كذا إشمام فيها مستقيم لا مستقيم بره بي تمام هذه بره مستقيم بالقيم هذه لحن لا تصب تبطل صلاة من صلى بالمستقيم بالقيم هذه لأنها غريبة شوية حرف جديد لكن مستقيم هو القاف برضو قاف بين القاف والكاف المستقيم حرف آخر ما له لكن القاف اللي بين القاف والكاف متعلق بنفس الحرف إذا عندما نقرأ نجترب هذه إيش اللحن في المخارج ونحن تكلمنا وبالمناسبة هذا البحث لم يتكلم عنه أحد من شروح الجزري وهو مهم ودليل استقراه والسماع يقول الشاعر تعلمت الشر لا للشر ولكن اللي توقه ومن لا يعرف الشر من الخير إيش يقع فيه وسأضرب لكم مثال جاني واحد يختبر القرآن كامل ممتاز صراحة ممتاز لكن عنده مخرج الدال مضروبة كيف يقرأ يخرج الدال الشبيهة بالأعجمية يعني الدال الثانية خرطاء في اللسان من عصول الثانية العليا لا هو يخرج الدال قبل الثانية العليا داء دا مداء دا فيقرأ يقول فهم في ريبهم يترددون أو يقرأ مثلا مدامتان أو يقرأ مثلا فلذلك فدع فدع والعادية واضحة بالدال بالدال القريبة من العجمية لأن الدال عجمية قطع صح الدال عجمية والعربية داء يترددون العاديات صح والقريبة من العجمية داء يا داود يا داود إنا وفقولت له انت ظاهر من من من الشرعية على طول كده عطيته إياها قال ايش دراك كاهم اللي عاجب قلت له لأنه أهل الشرعية ينطقون الدالة يا حماده، تمام قال لي كيف قلت له الدالة عنك مخرج ومضبض قل ليش مضبض إلا صح كده كده أنا قرأت على فلان وفلان وأجادني قلت له مشكلة على مين قرأت؟ قرأت قال على فلان قلت له شراوي زيك والله صحيح وفعلا قلت له مين كمان قال لي فلان قلت له شراوي زيك ما استبدأ شيء. صح هلأ لا إيه منطقة محافظه اسمها شرقية في مصر تعرفها صح هم ينطقون الدال ليه ليقول يقول لك عليها مو بس اللي هذا كأحلياء أحلياء ينطقون الدال وكثير من اللي ينطقون الدال في حضرموت برضه ينطقون الدال القريبة من ماذا ناجية فخليك ناصح وانتبه على إيش على هذا اللحن الشائع في الدال القريبة من الأعجمية طيب خاوها القاف نعم بالقاف نلت في هذا القدر ونكمل اللحون الشائعه في الحروف في الدرس القادم سيكون ان شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين